وَأَخْتِلَافٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا زَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وعين لكل فاك نذيم يسمع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 ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم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 الذين لا يرجون أيادي الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعلها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد وَفَظَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ بَيْنَتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَلَا أَخْتَلَفُوا إلَّا من بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا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 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مِّنْ أَحَدٍ أَو لَّمَّا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم الآيات نابينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا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 وتراكم لامته جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وحيق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم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 العزيز الحكيم